بسم الله الرحمن الرحيم قسم تلك آ ي ا ت الكتاب المبين لعلك ب ا خ ع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين إ ن ش أ ننزل عليهم من السماء آ ي ة فظلت أ ع ن ا ق ه م لها فاضعين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 إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م مؤمنين و إ ن ربك لهو العزيز الرحيم و إ ذ نادى ربك موسى أ ن ائت القوم الظالمين قوم فرعون أ ل ا يتقون قال رب إ ن ي أ خ ا ف أ ن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ف أ ر س ل إ ل ى هارون ولهم علي ذنب ف أ خ ا ف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا إ ن ا معكم مستمعون ف أ ت ي ا فرعون فقولا إ ن ا رسول رب العالمين أ ن أ ر س ل معنا بني إ س ر ا ئ ي ل قال أ ل م ن ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت و أ ن ت من الكافرين قال فعلتها اذن و أ ن ا من الضار فررت موسوعه ن ك خفتكم م لما ف ه ب ربي لي وجعلني ل ر حكما من م ا ل ي ن ت ل ك م م ة ت ن ا ع ل ي أ ن ا ب ت بني إ س ر ا ئ ي للعلوم ق ا ف ر الاسلاميه ر ن اسماء الله ا الحسنى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 قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال أ و لو جئتك بشيء مبين قال ف أ ت به إ ن كنت من الصادقين ف أ ل ق ى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين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 وقللنا ي ل س هل انتم مجتمعون ل ع لا ن ن ت ب ع ا ل س ح ر ة إ ن كانوا هم م ل غ ا ل ب ي ن فلم ا ج ا ء ا ل س ح ر ة قالوا نسرعون ل ن ل ن ا ل أ ج ر ى ان ك ن ا نحن ا ل غ ا ل ب ي ن ق ا ل نعم و إ ن ك م إ و ا ذ ل من المقربين الله أ ك ب ر ذلك و أ و ر ك ه ا بني إ س ر ا ئ ي ك ه دعويه م س ر ر ي ن ف ل م ا ت ر ى ا ل ج م ا قال أصحاب ل م و س ى إ ن اجتماعي إن م ربي سيهدين ف أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرك كالطود العظيم و أ س ل ف ن ا ثم ا ل آ خ ر ي ن و أ ن ج ي ن ا موسى ومن معه أ ج م ع ي ن ثم أ غ ر ق ن ا ا ل آ خ ر ي ن إ ن في ذلك ل آ ي ة وما كان أ ك ث ر ه م وإن ر ب ك ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ر ح ي م و ك ه دعويه م ن ب غير ربحيه ذات مضمون ق اجتماعي ل و ا نعبد أ فنظل لها ا ف ن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 رب هب لي حكمه و أ ل ح ق ن ي بالصالحين واجعل لي لسان صدق في ا ل آ خ ر ي ن واجعلني من و ر ط ة ج ن ة النعيم واغفر ل أ ب ي إ ن ه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ش ر م ه الهدى ينفع مال ولا بنون إلا من إلا شركه بقلب ل دعويه أ ز ل الجنة ل ل ف ت ت م ق غير ربحيه م للغاويين وقيل ل م أ ي ن ذات ك ن مضمون ت ع اجتماعي فلينصرونكم أو ينتصرون أو ك ب و ا فيها ه م و ا ل و و وجنود ن إ ب ل ي س أجمعون ق ا ل و ا و ه م فيها ي خ ت ص و ن ت الرحيم ضلال ا ي نسالك إن م ب رب العالمين م ا أضلنا إلا ا ل م ج ر م و ن ف م النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ا س م ا ك ا ن أ ك ث ر ه م م ؤ م ن ي ن وإن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 قال رب ي إ ن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ف أ ن ج ي ن ا ه ومن معه في الفلك المشحون ثم أ غ ر ق ن ا بعد الباقين إ ن في ذلك ل آ ي ه وما كان أ ك ث ر ه م وان ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إ ذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري إ ل ا على رب العالمين أ موسوعه النابلسي ت ل ع ل و ن م ص الاسلاميه ن ع تَخْلُدُونَ و اسماء ب ط بَطَصْتُمْ ب ر ي ن الله ت ق و ا ا وَأَطِيعُونَ و ا ت ق و ا ا ل ذ ي أَمَدَّكُمْ بِمَا ت ع ل ح و ن أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ ن ع و و ي ى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 وان ربك لهو العزيز الرحيم ك ذ ب ا ل ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري إ ل ا على رب العالمين أ ت ت ر ك و ن فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونحل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن ولا تطيعوا أ م ر ا ل م ص ر ف ي ن الذين يفسدون في ا ل أ ر ض ولا ي ص ن ح و ن قالوا إ ن م ا أ ن ت من المسحرين ما أ ن ت إ ل ا بشر مثلنا ف أ ت ب ا ي ة إ ن كنت من الصادقين قال هذه ن ا ق ة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء موسوعه نادمين ا ل ن ا ب إن ف ي ذ ل ك ل آ ي ة و م ا ك ا ن مؤمنين وإن أكثرهم ربك ل ه ا ل ع ز ي ز الوقيم ولكن يجب ان يكون هناك اجرين في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجرين في المنطقه التي يجب ان يكون هناك اجرين في المنطقه ي أ أ ت التي ذ يجب ان يكون ت ذ هناك خلق ل م ج ر ي ن أ ز و ا ج ك م ب ل أنتم ق و م ع ا د و ن ق ا لم و ا له تنته يا ن و ط لتكونن من المخرجين قال إ ن ي ل ع م ل ك م من ا ل ق ا د ي ن رب نجني و أ ه ل ي مما يعملون فنديناه و أ أ ه ه ل س م ع ي ن ه ا عجوزا ا في ل ا ب ر ي ن ثم م د ر ن ا ا ل آ خ ر ي ن وأمطرنا ع ل ي ه م م ط ر ا ف ل ا س ل ا م ي أكثر وان ربك لهو العزيز الرحيم كذب اصحاب ا ل أ ي ك ه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوني وما اسالكم عليه من اجل ان اجري إ ل ا على رب العالمين أ و ف و ا الكيل ولا تكونوا من ا ل م ح ص د ي ن وزنوا ب ا ل ق ص ط ا ص المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في ا ل أ ر ض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والتبله ا ل أ و ل ي ن قالوا إ ن م ا أ ن ت من المسحرين وما انت إ ل ا بشر مثلنا وان ظ ن ك لمن الكاذبين ف أ س ق ط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي أ ع ل م بما تعملون فكذبوه ف أ خ ذ ه م عذاب يوم ا ل ظ ل ة إ ن ه كان عذابا في ذ ل ك ه الهدى كان ك أ ث م مؤمنين شركه ب ل ا دعويه ز ز ي الرحيم ل ت ن غير ربحيه ا ا ل ل ع ن نزل ب ذات ل مضمون ع ل ل ى ق ا ل ت م ن ا ن ع ر ب ي وان نقول في زور الاولين اولم يكن لهم آ ي ه ان يعلمه علماء بني إ س ر ا ئ ي ل ولو نزلناه على بعض الاعجمين فاقراه عليهم م ا ك ا ن و ا ب ه مؤمنين ك ذ ل ك ك س ل ن ا ه في ق ل و ب ا ل م ر م ي ن ل ا ي ؤ م ن و ن به حتى ي ر و ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م ف ي أ ت ي ه م بغتة ا ه م ل ا يشعرون ف ي ا و ل ه ا ل ح ن منظرون أفبعذابنا ي س ت ع و ن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 فإن ع شركه الهدى شركه دعويه ل غير ربحيه م ا ذات ي ر ك حين م و م و ت ق ل ل ب ك في ي ا ا س ج د ن إنه اجتماعي ل ل م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 أ ل م تر أ ن ه م في كل وادي يهيمون و أ ن ه م يقولون ما لا يفعلون إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا, كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا ا ي م ن قلبين ل ي ل ه الدكتور محمد ر ا ت